أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجعد بآياتنا إلا الكافرون وَمَا كَتَتَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُضُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَ أَبَلْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ فَقَالُوا لَئِنْ سُلِّمَتْ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 يَعْلَمْ مَا فِي السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْلِنُونَكَ بِالْعَذَابَ وَلَو لَا أَجَلَنَّ شَمَّ لَجَاءَ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واشعة فإيايا فاعبدون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 نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها؟ الله يرزقها بإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض والصخور الشمس والقمر لا يقولن الله، فإن يفكون الله يبشق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْمٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ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 فَمَنْ أَظْلَمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ ve الذين جاهدوا فينا لنهديا وَإِنَّ شبلنا وإن الله لم على المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الف قُلِبَتِ في فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَأُمِّمْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِرْضُعِ سِنِينَ بِاللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ فَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهُ لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم عن الآخرة هم غافلون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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بنقاء ربهم لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أشاءوا الشوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِغُ الْمُدْرِكُ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقول الساعة يومئذ يتفرقون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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافُ أَلْشِنَةٍ كُمُ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامٌ كُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتْغَاءٌ كُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِطَمِيعٍ يَشْمَعُونَ ve min ayațî yurîkumûl burqa kafan ve taman ve yunazil min al-çemaîma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 ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُمْ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّنْ يُقَانِطُ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 هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء في ما رزقناكم؟ هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء في ما رزقناكم فأأنتم فيه سائئلون تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أني بين ليه وتؤه وأقيم الصلاة ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وَإِذَا مَسَّنَا ضُرًّا دَعَوْا رَبَّنَا مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم شلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا يَقْنَطُوا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقهم المسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله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 هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه تعالى عما يشركون.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 أَدَلَّهُ مِنَ اللَّهِ يَمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلِأَنفُشِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح الرِّيَاحَ وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وَمِنْ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 فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبشقه في السماء كيف يشاء ويجعله وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ صَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المبرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 فَيَمَّا إِذًا لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ لَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ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 وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ا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 خذ أهجمة أولئك لهم عذاب مهين وإذا تكلوا عليه آياتنا ولا مشتكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فِي كُلِّ صَعِيدٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَنَ قُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ فوصينا الإنسان بوالديه حملته أم وأن على وأن وفصاله في عامين أن لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بِنكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُمِثْ قَانَةُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَمْ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا الله. إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمع بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور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 إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيمِ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 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ الْكَفَرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم 117. ونفئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور 118. قليلا ثم نرضوهم إلى عذاب غليظ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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَلَئِنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَطْيَباً وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 وَإِذَا وَشِيَهُمْ مَجْنُ كَالْضُلَّلِ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ قَتَصَبْ وَمَا يَجْعَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَطْ تار كفوف يا ايها الناس اتقوا ربكم واحشموا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاس عن والده شيئا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده عِلْمُ الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام فما تدري نفس ماذا تكسب غدا فما تدري نفس بأي أرض تموت İnna Allāh ‘alīm, Khābīr. Bismillāh, al Alif, Lam, Mim. الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يأتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش Ma alkom min dounhi min walim, wa la shafiy, afla tettekroru. Dabberu alamr min ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز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 ثم سوَّه ونفَخَ فيه من رُوحِه وجعل لكم السَّمْعَ والأبصارَ والأفئدة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ فَمَا إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاوْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حط القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخرد بما كنتم تعملون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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم سقوا عذابا نارا الذي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها inna minal mujrimina muntakim wa laqad atayna musa kitaba fala takun fi miryatin li ta'ihi wa bani وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ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 İnne fi zalika la ayat أَنَا نَشُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَابُهُمْ وَأَنْفُشُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ 122. lienbeler olan bir sharing writing:" Sel alive today'me et Dank. Bazı şeridi farklar ve فأعرض عنهم أنتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي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 فما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم إما هاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوا لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخضأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولا بالمؤمنين من ألف شهم وأزواج أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مشطورا فإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْرِهُوا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءتكم جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا بَعَدَنَا اللَّهُ رَشُو لُهُ إلَّا وُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَحْلَى يَثْرِ بَلَى مُقَامَ لَكُمْ فَارجِعُوا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 فَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فَمَا سَأَلَ الْفِتْنَةَ لَا تَزَهَّا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَشِيرًا فَلَقَدْ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَنَّلُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْكُولا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَمِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 قَادِرَ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْرِضِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِصْغَانِهِمْ هَلْ إِلَيْنَا بَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ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 لقد كان لكم في رسول الله أُشوةٌ حشنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورشوله وصدق الله ورشوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما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 وَكَانَ ٱللَّهُ لْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُ وَكَانَ ٱللَّهُ ٱلْقَوِيَّ ٱلْعَزِيزَ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صياصيم وقذف في قلوبهم الرعب فريقة تقتلون ما تأسرون فريقة فأورثكم أرضهم بديارهم وأموالهم وأرض لم تضعها فكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لازواجك ان كن كن تريدن الحياه الدنيا مزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن وأشرحكن سراحا جميلا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 Sen duaları duyan mısın? Allah'ım dinine, kitabına, peygamberinin sünnetine ve mümin kullarına yardım et. Allah'ım bu dini gece ve gündüzün olduğu her yere ulaştır. Bu dini bütün evlere sokmakla azizleri aziz, zelilleri zelil eyle. Ey duaları işiten Allah! Azizleri İslam ile aziz kıl, zelilleri küfürleriyle zelil eyle. Allah'ım dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekremel Ekrem'in onları mağlup etme. Ya Yuya, Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut deyle. Allah'ım, Beyt-il Maktis'i necislerden temizle. Allah'ım, onların birliklerini bozguna uğrat. Ey aziz ve kudretli Allah'ım, onların başlarını döndür.